هذه الصلوات الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب الأصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلل روحه وأرواحه لبيته من التحية السلام وارحم وبرك وسلم عليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صلي على محمد بحر بارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وأمن ولايتك ولسان محبتك وإمام حررك وخير خلقك وحب الخلق إليك أبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمين فتمت به الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد Allahı Rabbilalâ